وَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمْ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَا يَعْلَمَنَا اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَنَحْمِلُ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُنْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءَ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَلَا يَحْمِلُونَ أَثْقَالَهُمْ وَأَطْلالَ مَا قالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نحلا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون